Book سي سيب. أربعون. أربعون. أربعون. การสอบถามทาง السؤال عن الطريق. السؤال عن الطريق. ขอโทษ كا. من فضلك. من فضلك، ش و ي ديشنتي، داي مي كا؟ هل يمكنك مساعدتي؟ هل يمكنك مساعدتي؟ แถวนี้ مي ران أهان ددي مي كا؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ ليو ساي تي หัว موم كا. ا ذ ه ب لجهة اليسار عند الزاوية. ا ذ ه ب لجهة اليسار عند الزاوية. ب ث م سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. <تصفيق> ث م سر م س ا ف قصيرة على خط مستقيم. ذ ب نا ت م ة ذ ا ي ْ ي ا ر م ي ن ِ ب ا ت ر م ت ا ر ي ة ثم ذ ه ب لجهة اليمين م ئ متر. ثم ذ ه ب لجهة اليمين مئة متر. يمكنك أيضا أن ت خ ذ الباص. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. يمكنك أيضا أن تأخذ ا ل ب ا ل ا ا ي ض ا أن تأخذ الباص. يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. يمكنك أيضا أن تأخذ الترين. كن كاب رود تام دي شان باي. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. <تصفيق> يمكنك أيضا أن تسير خلفي. دي شان جا باي سنام كعفوت بون. كيف أصيروا إلى استاد؟ كرة القدم. كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ كم ا سبحان بايكا. اقطع الجسر. اقطع الجسر. ل ا ت أومع بايكا. اعبر النفق. اعبر النفق. قبَّيْنْ جُنْتَّنْ سَنْيَانْ ف َ ي ْ ا ن ْ ت س ا م ك ا سر حتى ثالث إشارة ضوئية. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. تا. จาก نان ل ي م ه ق ا عند أ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م ا ن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. ขอโทษ كا. دي شان جا بى สนาม بين داي يعري كا. من فضلك. كيف أصل إلى المطار؟ من فضلك. كيف أصل إلى المطار؟ วิธีที่ดีที่สุดคือไปโดยรถไฟใต้ดินิอนแท๊กซ์ดัลเมโท ل เลิศดัลแอนแทกทออกที่สถานีสุดท้าย اركب ببساطة حتى ห خ ر محطة اركب ببساطة حتى ั خ ر محطة กรุณาไปที่